لماذا يقع في مصر اليوم كل دقيقتين حال الطلاق ويقع في السعودية في كل ساعة حال الطلاق ويقع في الامارات في كل خمس واربعين دقيقة حالة طلاق لماذا اصبح الطلاق ظاهرة تصل احيانا الى ثلاثين او اربعين في المئة من حالات الزواج لماذا هل القضية تتعلق بالزوج ام بالزوجة أم أنها تعاملات أساسا في المجتمع ولماذا لم تكن هذه النسب أصلا موجودة فيما سبق في الحقيقة مسألة الطلاق مسألة كبيرة ماذا يحصل الأولاد بعد الطلاق كيف تستطيع المرأة والرجل أن يتجنبوا الطلاق قبل وقوعه ما هي الأعمال التي ينبغي أن تسبق هذا الطلاق ماذا يجب على المرأة أن تفعل إذا طلقت الكلام عن الطلاق طويل في برنامجنا اليوم مسافرون ولا يعني ان شاء الله انكم تطلقون يعني اولا انا نتكلم مع من يقعون في هذا لكن نحن مطالبون ان ننصح الناس وان نوجههم فيما نستطيع فيسعدني وجودكم معنا مرحبا بكم السلام عليكم يا شباب السلام ورحمه الله وبركاته, وبركاته, وبركاته خير حياتنا الحمد احنا نتكلم عن الطلاق مع شباب عزاب <تصفيق> يعني لو كان نحن الواحد متزوج قلنا يعني عايش عايز دولي دولي يعني عايش ما ادرك هاك متزوج طبعا يا شباب احب الاشياء الى الشيطان وقوع الطلاق النبي هذا صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يعني يبعث جنوده لاجل الافتاد في الارض فيأتي الجنود في نهاية اليوم كل واحد يخبر الشيطان بما فعل واحد يقول له مثلا لم اترك فلانا حتى مثلا سرق لم اترك فلانا حتى شرب خمرا لم ثم ياتي اليه واحد منهم فيقول لم اترك فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه طبعا الاول لما يقول لشرب خمرا يقول يوشك ان يتوب الثاني يقول حتى سرق قال يوشك ان يعيد المال ويتوب لكن لما ياتي اليه هذا الذي يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه يقول انت انت ثم يقربه ويخلع الشيطان تاجهه ويضعه عليه طيب إيش السر بان الشيطان يفرح بوقوع الطلاق توقعه خراب البيوت يعني خراب بيوت بمعنى أن أفسد على المرأة وأفسد على, على الزوج الأبناء. وأفسد على الأبناء وايضا ربما أفسد آخرين لأن المرأة ربما إذا طلقت تحتاج إلى يعني يصبح عندها فراغ عاطفي صحيح. وبالتالي تصبح سريعة الاتجابة ربما يعني ليس كلهم يبدأ الشيطان يتسلط للنجراط مع غيرها كانت من عائلة واحدة يعني في تكون فيها تفرقة بين العائلتين كاملة حسن جميل وأيضا إذا كانوا من عائلة واحدة أبناء عم ولا أبناء خالة وكذا يصبح تفرقة فتصبح الأم هذه ما تتوافق مع الأم والاب هذا يحمل في قلبه على هذا وربما صار فيها دعاوة في المحاكم وربما الإخوان ما يتقابلون فهي القضية اكبر من قضية واحد شرب خمران وبعدين يعني ولا سمع نصيحة او شيء وتاب او نحو ذلك لذلك وقوعه محبوب جدا عند الشيطان والعجيب يا جماعة اني لما نظرت في الاحصائيات وجدت ان وقوعه خلال يعني قل مثلا عشر سنوات الماضية اكبر بكثير من وقوعه فيما قبل ووقوعه ايضا تتوقعون في النساء العاملات اكثر ولا عند غير العاملات والله العاملات <تصفيق> ليش تتوقعون؟ العاملة المشاكل صراحة أنا أنسبها لعدم ثقافة الزوجين أو عدم توافق فيما بينهم في موضوع الثقافة وتقبل إنه هذا إن إن تكون امرأة م موظفة ونها تشتغل مم. يقع الطلاق أو أو أنها ها اللي هو عدم تواجد الثقة لما يكون هناك في ثقة بين الطرفين راح يكون هناك مصدام للعلاقات الزوجية جميل هو طبعا وقوعها عند العاملات احيانا هي تشعر بنوع من الاستغناء عن الزوج. يعني انا موظفه والراتب يدخل لي اخر الشهر وانا ممكن اوفر بيت ممكن اوفر مصروف أنا اللي يخليني هذا الزوج أنا ممكن اعيش حياتي لوحدي اطبخ واعيش أطب يعني أقعد أطبخ وانطبخ له وبروح للسوق والله تسمح لي اروح للسوق والله في زواج الاختي ما ايش بعمل هذه صديقتي ما ادري ايش فاحيانا تشعر خاصه اذا ما كان الزوج يحسن التعاون مع المراه تشعر احيانا انها تقيد نفسها بقيد تستطيع انها تنزع عنها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 ما في نفقة لها ما في من يدفع لك أجار وين تسكنين ربما أحيانا يكون أبوها وأمها متوفين أو أبوها مثلا حالته يعني غير جيدة أو البيت ضيق وبالتالي تشعر أحيانا أنها مستغني عن دعني نعطيكم شباب مقدمة حول ال الرجل بالمرأة بعدين نتكلم عن الطلاق عموما طبعا علاقة الميل الرجل إلى المرأة أو ميل المرأة إلى الرجل هذا أمر فطري لذلك لما خلق الله تعالى آدم وجعله في الجنة له فيها ما تجتهي نفسه وما يخطر على قلبه إن شاء من طعام أو شراب أو لباء كل ما يشاء ومع ذلك مطمئنت نفسه وارتاحت في الجنة لأنه يحتاج إلى شيء ما هو؟ النص الثاني يحتاج إلى أنثى هو ذكر يحتاج إلى أنثى فخلق الله تعالى له حواء فانس بها في الجنة ثم كانت حواء أم حوى سببا في اخراجه من الجنة أليس كذلك شلون طلع من الجنة؟ إبليس, إبليس, إبليس لما إبليس جاء وسوة منه. الآدم ليأكل من الشجرة وأبا فوسوة لحواء حوا وجاءت حوا وأقنعت آدم فأكل من الشجرة فبدت لهما توأت هما وطفيط غير سفاني عليهم ورك الجنة وعصى آدم ربه فغوى إلى آخرة متاب الله عليه لكن لكنه أخرج من الجنة. يعني ليش إبليس متكلم الحريم؟ يتورط. <تصفيق> لا <الله ينحك. تصفيق> ليس كل الحريم لا والله بعض نعاقلة و. <تصفيق> العلوم يعني. يعني ولا تورطنا مو بس. تخرب الجمهور علينا يا أي شخصين يا شباب يعيشان في مكان واحد، من الطبيعي أن يقع بينهم مشاكل. صح؟ يعني الآن تجد مثلا طالبين يعيشان في في سكن جامعة وفي غرفة واحدة، طبيعي ان خلال أربع خمس أيام ست أيام هذا أخذ حذاء هذا ولا أخذ ساعة ولا تصل بالجوال من غير ما يستاذن ولا هذا قام يدور وين شاحن الجوال قالوا والله اخذتها ساعة واحد من أصحابي بشحن برج آخر إيش تعطيه من غير إذني؟ طبيعي ان يحصل التكش هذا بينهم طبيعي جدا اثنين في, في فصل واحد طلاب في قاعة دراسة طبيعي ان يحصل هذا اخوان في بيت واحد طبيعي ان يحصل بينهم هذا هذا امر يعني من الامور الفطرية التي جعل الله تعالى الناس عليها لذلك احيانا حتى تجد ان بعض الناس يبدأ يمدح مثلا الزوج ويبدأ يقول مثلا لفلانة يقول زوجك مشاء الله لطيف وتعامل حسن فتقول هي لمن يمدحه تقول انكم ما عشتوا معه لو تعيشهم معاه عرفتم كيف أخلاقه وعرفتم كيف كذا مع أنه أصلى أخلاقه حسنه لكن لأنها تعيش معاه فهي ربما خلال كل سبوع اسبوعين يحصل موقف طبيعي صحيح. يا أخي وين الشاهي والله الشاهي تأخر طيب الشاهي ليه أنت ما تعرف دائم تسوي شاهي ولا تشربه مدرئ طبيعي يقع مثل هالمشاكل ألقط أحب خناية ألقط <تصفيق> لكن القضية كيف نحن نتعامل مع المشكلة لما تقع يعني وقوع المشاكل ليست ليست هي القضية إنما القضية كيف نتعامل معها لما تقع طبعا انهاء الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة جعلت له الشريعة ثلاثه أبواب باب مفتاحه بيد الزوج وباب مفتاحه بيد الزوجة وباب مفتاحه بيد القاضي طيب اللي مفتاحه بيد الزوج ما هو الطلاق الطلاق أنا أبغى أطلق كل ما أطلق فيه اللي مفتاحه بيد الزوجة الخلع الخلع كيف الخلق يا أحمد؟ هي تطلب كيف هي تطلب أنه يتم خلقها هي تطلب يعني منه ونفسه إذا طارت معلقة يعني لا ليس شرطكم معلقة حتى لو لهم معلقة يعني ممكن واحدة مثلا زوجت واحد سبحان الله مرتاحت معه مثل ما جاءت امرأة أحد الصحابه لنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا في دين الرجل أخلاق حلوه ودينه ما شاء الله لا يشرب خمر ولا يقع فواه لكنني يا رسول الله اكره الكفر في الإسلام يعني انا أكره مثل ما أكره الكفر شوف شدة الكفر ويقال بخيل لا ما كان بخيلا يقال لأنها تقول ما أخلاك حلوة وكذا يقال إنها رأته خرجت في الطريق فرأته مقبلا مع رجال فإذا هو أقبحهم منظرا فلما رأته كذلك قالت أبغضته سبحان الله كده من نفسها فأبغضته فجاءت للنبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم قالت يا رسول الله أنا ما أتحمل أطلقني منه طيب الرجل أصرف عليك فلوسه وعطاك مهار وعطاك ليش يطلقك يروح فلوسك كذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاول فيها أنها تبقى معك فإذا المرأة قاتل الأبواب أنا ما أقدر ما أقدر لا, لا تلزمني ما أستطيع مثل لما واحد اخي يتزوج واحده بعدها ما تعجبه ما تقول للشريعة غصبا عنك تبقى معاك وهو يا اخوي زواج, زواج نصارى، لا <تصفيق> اطلق ابدا <تصفيق> الشريعة فتحت لي الطلاق، فالرجل يستطيع انه يطلق لان الله تعالى يقول الرجال وقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فانا لما اطلقها انا اللي خسران فلوس اساسا مش هي اللي خسرانا لكن الان لما هي تقول طلقني اطلقك يا بنت الناس طيب انا دفعت سبعين ألف في المهر فقط وعضيتك ثلاثين ألف ذهب ودفعت في الشقة خمسين ألف وعضيت أمك وعضيت أبوتي وأيضا أنا قاعد أسدد البنك الآن تقصيد لسه سبع سنوات قدامي كله عشان الزواج وجلست معي أسبوع وطلقني عندها إذا كانت المرأة بهذا الحال تريد أن, أن تنفصل ففيه الخلع لذلك النبي صلى الله عليه لما قالت أوه. إني لا أستطيع أن أحسن قال أتردين عليه حديقة سفيان المسكين معطيها حديقة مهر ما <تصفيق> <تصفيق> يعني ما سبعين ثمانين ألف لا حديقة معناها الرجل راغب فيها إيه فالمرأة ضحت هذه الحديقة كلها في سبيلنا تتخلص من شوف ما يقع في القلب أحيانا من البغض يعني تنصح العالم وما يخاوه الناس حلوين لا لا لا لا لا لا لا لا أتكلمها شوف القضية الناس يعني أيضا يقولون الجمال شيء نسبي يعني أحيانا بعض الناس يقول لك مثلا والله زوجتي يا شيخ إنها جميلة في غاية الجمال والله أن يفكر فيها ليل أحيانا يصف لك امرأته تقول هذه ملكة جمال الكون حريم. زي هذا لم يخرق في الأولين والآخرين أجمل منها ثم إذا سألت عنها أختك ولا زوجتك ولا منها الحريم اللي يشوفونها قالوا لك الله يفكر عليها عادي. عادي. والله يا رجلها عادي وعينها كذا وأنفها كذا لا تسال الحريم عن الحريم عادهم بير, بير <تصفيق> <هادة>. <تصفيق> لا لكن احيانا فعلا غير جميله ابدا <تصفيق> <بس الملح> لكن يمكن الملك لكن لكن هو شيء نسبي مثل ما قلنا يعني بمعنى أن بعض الناس قد يعجبها هذا اللون قد يعجبها هذا الحجم في العين صح. قد يعجبها هذا الحجم في الأم يعجبها هذا الطول يستلطفة. يعجبها النحت يعجبها الثمن لذلك احيانا بعض النساء ربما يخطبها مثلا 10 15 وكلهم يراها نظره شرعيه ولا تعجبهم ثم يأتي واحد وتعجبهم <تصفيق> أصلا أنا أبحث اللي... بهذا الشكل <تصفيق> أنا أدور تخيل واحد مرة أبط... تأخر ما تزوج واحد أمريكي مسلم وتعرفت عليه وهو ما شاء الله عليه أيضا متقن لل... للثقافات الأخرى <تصفيق> يعني احيانا كنت أدرس عند إنجليزي في الرياض فدائما فأحي... يلبس شماغ ويلبس عقال وثوب حتى مرة من المرات جاني والعقال مميلة على جنب <تصفيق> فقلت له اليوم يا فراث يور عقال يعني انتحطت قال ييس انا اليوم ايام شمري أي. <تصفيق> <عارف العدد. تصفيق> يعني الثقافات والعادات بشكل فقلت ليش ما تتزوج قال والله يا اخي انا عندي ذوق في الحريم، قلت ايش يعني ايش الاشياء اللي انت قال ابغى المرأة اللي اتزوجها تكون اصابعها دائرية من هنا الله، الله <تصفيق> أكبر عليك يا. ليش مفاتيحا تتزوج ليش قال لي كده بس يا أخي أنا أحب المرأة اللي أصابيها دائري. دائري. شوف المسكة اللي معه. فأحيانا بعض بعض النساء وقع تدور عادينا وقع تدور دائري. تدور وقع تدور وقع تدور وقع تدور يتكلم جد يشوف نصابع فالقضية أن مسألة الجمال وعدم الجمال أمر نسبي يعني بعض الناس هذا بالنسبة إليه غاية الجمال وبعض الناس لا بالنسبة إليه مهم جميل طيب فردت عليه حديقتها هو طلاقة تطليقة. هذا هو الباب الثاني بس طبعا ايضا احنا ايضا معجب نفتح الباب لل... لل... نخرج بيوت اليوم يعني افرض ان بعض النساء الآن تقول والله انا ودي اتخلص من زوجي انا فيني خمسين الف انا ورثت من ابي مليون ابعطي خمسين الف وفي امان الله يا كفر ومعد <تصفيق> هذا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول اي امراه سألت زوجها الطلاقة من غير ما بأس لم ترح رائحه الجنة يعني ايه ما يجوز إلا بسبب سبب. واحدة تأتي تقول يا جماعة أنا ما اريد هذا الزوج فرضا متعاطي مخدرات هذا الزوج كذا فإذا كان فيه سبب أما المسألة كذا بس من عندها هذا ما يجوز هذا الباب الثاني لينهاء العلاقة الزوجية اللي هو الحالة الثالثة القضاء القاضي وهو اللي يخلع بينهم إيه أشي يسمونها العلماء الفسخ. الفسخ يفسخ النكاح إيش معنى يفسخ النكاح لما تأتي واحدة عند القاضي وتقول يا قاضي أنا زوجي متعاطي مخدرات لا أستطيع البقاء معه قال للزوج طيب وستطعت أنها تثبت وهذا مهم ترى أنها تثبت لان لو يعطى الناس بدعاواهم لدعى أقوام أموال أقوام ودماءهم لو كل واحد جاء وقال قالت انا زوجي يتعاطي مخدرات طلقني قال يلا طلقناكي قالت الثاني أنا زوجي يزني كل يوم طلقني, طلقني قال يلا طلقناكي أنا زوجي مثلا لا لا لازم, لا لازم يكون إثباتي ذلك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 رأي الشرع في هذا الموضوع والله هذه قضية سبحان الله أيضا من القضايا الساخنة هي التي كانت قبل فترة والنبي عليه الصلاة والسلام في عصره ما كانت هذه المساء الظاهرة عنده يعني مثلا زيد بن حارثة كان مولى ومع ذلك تزوج زينب بنت جحش وكانت من يعني كبار قبائل قريش ومع ذلك تزوجها رضي الله تعالى عن ثم طلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده بلال رضي الله عنه تزوج أربع نساء قرشية وهو عبد حبشي ومع ذلك جاء وتزوج فكانوا ينظرون للدين ما كانوا ينظرون إلى إيش نسبك إيش قبيلتك لكن بعد ذلك الفقهاء لما رأوا وقوع بعض الحالات التي فيها نوع من يعني الفساد يعني مثلا يتزوجون من غير تكافؤ نسب وربما حصل مشاكل من القبيلة بس فيضطرون بس أنهم يرتكبون المفسد الصغرى اللي هو التطريق لأجل الحماية المفسد الكبرى يكون فيها قتل يكون فيها احيانا قتل يكون فيها اختطاف يكون فيها مقاطعات ونحو ذلك وأنا درع المفاسد. اي وانا يعني دخلت في بعض القضايا وكانت قليلة لكن بعض القضايا التي قاطع فيها الأبناء وأباهم وصار لخمس سنوات ما يكلم الأب و... كله بسبب ان الأب زوج البنت من كذا بلني أذكر قضية قبل فترة دخل فيها امير منطقة الرياض الله يوفقه ولأجل الإصلاح بينهم لأن الأبناء كادوا أن يقتلوا الزوج كادوا يقتلوا الزوج اللي يعني في ليلة الزواج كاد إن... كاد أن يقتل الصبح أو الظهر ولا يدخل بأختهم كله لاجل القضية فإذا القضية وصلت إلى إلى هذا المستوى من يعني الفساد عندها نرتكب المفسدة الصورة قبل الكبرى لكن إذا تزوجوا ورزقوا بأبناء فليس لأحد الحق ان يفرق بينهم نقول إذا جاء قال هذا ما يتكافأ نسبه نقول ما شاء الله توك تذكر ما هو متزوج من عشر سنين وعنده خمسة أطفال صح. توك تذكر الآن أنه يتكافأ ليش ما تكلمت قبل يتزوج لكن إذا كان عند الخطوبة هنا ممكن يعني يتدارك ممكن يتدارك ممكن تدارك الموضوع انتشار الطلاق اليوم في الحقيقة يعني كثير والطلاق ليس دائما شر قد يكون خير. خير يا اخي انا اعرف بعض القضايا يعني المرأة مسكينة تعامل زوجها سيء و... السيء. وأخلاق سيئة معها ويمكن عندها علاقات محرمة بنساء وأعوذ بالله يأتي بكل بجاحة ويحط جواله كذا لما تنظر هي في الجوال تجد صور له مع نساء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 أحسن ما يضع لها شيئا من المخدرات احيانا ولا ربما ساق إليها بعض الرجال يكون عليها بالفاحشة أو ما شابه ذلك فالطلاق ليس دائما شر الطلاق احيانا يكون خير إما للزوج كما قال الله تعالى الله عز وجل يقول وإن يتفرق يعني بالطلاق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيمة احيانا يكون خير يا أخي مثل مثلا بعض الناس اللي تزوج مرأة ولم يرزق بأولاد منها مثلا ف تقول له طيب ليش ما تتزوج والله هي ما ترضى طيب أنت ليش ما تطلبين الطلاق أنت كذا ثم سبحان الله إذا وقع بينهم الطلاق وتفرق رزق الله هذه المراه ذريه ورزقه هو ذريه من مرأة أخرى لكن ما كتب الله تعالى أن يقع منهما ذريه هم أنفسهم فأحيانا يكون الطلاق خير خير لها في ماله خير لها في دينه خير لها هي أيضا في حماية سمعتها خير له هو أن يصلح حاله لكن ما يعني أننا نشجع على الطلاق لا الطلاق في الأصل في الأصل أنه مكروه ومبغض عند رب أبغض الحلال طلقة وإن كان وليس حديث لكن قول لبعض العلماء لكن لا يعني أن أن المرأة تتحمل الضنك والشد وال... والسوء من زوجها كله عشان ما يكتب تحت اسمها مطلقة إلا يكتب عشرين مطلقة وتحفظين حياتك صح. الواحد بعيش مرة واحدة مرة هي عشرة عشرين مرة لأن لا في الواقع الحالي نظرة العالم للمرأة مطلقة سيئة لك رجل مطلق لا يعني هو المعصوم والمراهل المتحدة والله صدق وهذه طبعا هي ليست النظرة الدينية هي نظرة المجتمع يعني احنا ما ودنا ايضا يا اخي يعني نجعل عادات المجتمع تضغى على الدين يعني احنا عندنا هنا عادات غير جيدة انا بعطيك من العادات اللي دائم انا انتقدها وبعدين لك يا احمد يعني الان في الولاء عندنا اظن في نجد ما ادري موجوده في غير نجد او لا اذا انتو لما يصير عندكم يا ناصر مثلا غدا ولا عشا وذبحته مثلا جديحتين وحاطين صحنين ثلاثة عادة اللي يقلط اول شيء على الطعام الكبار, الكبار صح, صح؟ رجع الكبار صح؟ بعدهم من يقلط الصغار وبعدين لما الصغار كتاكيت هذول يخلصون اكل من يقلط على الاكل الحريم بأي حق يا أخي تخلي المرأة تدخل على اللحم هو ملعوب فيه والرز ملعوب فيه والعصير مكبوب من يسار هي تأكل بقايا؟ لا عادي يقول الرجالهم يعني. <تصفيق> والحرمة صار راضين هذه موضع عندنا. هذه مشكلة. هذه عادات صار. أشوف أحمد هذه من الأشياء أنا والله دائما أنتقدها. فيقول لي يا أخي طيب الدين الدين ما قال لك أكل الحرمة بعد الرجال. لا تبغى تبغى تحترمها إذا أنت ذهبت بال بالذبيحة إلى الطباخ بدل ما يحطها في صحنين يحطها في ثلاثة يا أخي. يحطها زوده خم... يحط في عشرين صحن يا اخي وزوده 50 ريال واحفظ صحن نظيفا او صحنين يقبطون عليه الحريم فاحيانا ترى في بعض الاشياء عندنا هي عادات ونحن نظنها من الدين ليست هم... من الدين هم يثرين الرجال قومون على النساء هذه ما لها دخل قومه النساء؟, <تصفيق> النساء فيما يتعلق بالنفقة يتعلق بالطلاق يتعلق بالتزويج ان يكون وليا اما باعطي النساء بقايا طعام هم هم فهمين غلط يعني هم قوامين رجال على النساء فهذا <تصفيق> <دار> كل شيء <تصفيق> قبل فتره كنت في احد الدول العربيه وكان فيه شخص نصراني فيسالني <تصفيق> <أني تصفيق> اي فيسأني قال لي سبق احمد ان عندكم الشخص ما يشوف اللي إنسان المتقدم له الا بعد ما يكتب كتابه يعني ويتزوج قلت لا عندنا في شيء اسمه النظر الشرعية قال لا والله أنا قد سألت أكثر من واحد وكان حدد لي بالضغط الجنسية أنه والله العظيم ما يشوفها إلا بعد ما يكتب الكتاب عليها طيب طلعت حوله مثلا <تصفيق> والتي طلعت فيها عيب ولا طلعت فيها شيء قلت شوف لا تخلط ما بين عادات الثقاليد وأن هذا عادة الثقاليد والإسلام عندنا في الإسلام شيء اسم النظر الشرعية وهذه يعني موجبة في الإسلام أحسن. بل حتى لو منعوا أهل الزوجة لو كانوا متشددين ومنعوا أن تنظر إليه النظرة الشرعية أنك تجي وتجلس معها وكذا قبل أن تعقد طبعا يجوز أنك تختبئ لها وتنظر إليها يعني ج... عزال <تصفيق> عزال في سووها فينا سووها هذا سووها جابر واحد جابر رضي الله عنه يقول خطبت مرأة فجعلت أتخبأ لها في النخل لأنظر إليها يعني أحيانا يكون أهل المرأة يتشددون لا ما تشوف بنتنا لحد ما تعقد يا اخي اذا عقدت عليها ايش الفائدة روح اطلقها وتاخدون نصف المهر إلا خلوني اشوفها قبل يا اخي احدد او لا لا ما ما, ما تنظر إليها صور يكلم خواتها يجوه صورتها ممكن تشوف اذا ما استطاع طبعا ناصر انت ما ودك انك تشوف صورة انت ودك تجلس معها تتحدث تشوف ضحكتها تشوف حركتها تدم كياج ايه وامفروض تدم كياج لان ترى بعضهم احيانا فعلاً تضع من المكياج أشياء تجعل الزوج راه ملك الجمال، صحيح. ويكون فيها أحياناً أشياء يخفيها هذا، هذه لبس، ولا لا، إيه وهذا نوع من الغش صراحة. أحياناً دائماً تكون الغيرة هي سبب في الطلاق، يعني ممكن تجي واحدة تقول لي والله أنا رحت السوق وواحد قاعد يغازني بالسوق، تقول على طي روح للحرمة أنتي طالق. <تصفيق> من مبدأ الغيرة زايد اللي. أحياناً ما... عد عدم وزن ال ال الأمور عند الزوج عدم وزنه هو اللي يؤدي به إلى الشريعة جاءت بأشياء يا شباب. لأجل منع بوقوع الطلاق يعني مثل الآن مثلا السرقة أو تدري الزنا مثلا الله يعافينا وياكم جاءت الشرعة بحد الزنا لكن قبل لا يوصل الإنسان إلى هذا الحد في أشياء ممنوعة عليه حواجز مثل مثلا تحريم الخلوة المرأة الأجنبية طيب واحد خالف وخلى بها الحال جالسين لوحدهم حرم عليه أن يصافحها حرم عليه أن يضع يده عليها فلما الإنسان يكسر كل هالأمور بعدين يقع في الزنا يستحق عند ذلك العقوبة نقول هالعقوبه ليس فقط على وقوعك في الزنا الشريعة منعتك من عشرين شيء كلها أنت تعديتها كذلك هنا الشريعة حاربت الطلاق من قبل ما يقع الزواج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة قال يا رسول الله اني خطبت امرأة من الأنصار قال له انظر إليها الصحابي هذا كان من المهاجرين من أهل مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انظر إليها دام انك خطبت فتاة مدنية من المدينة انظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرة. يمكن ما تعجبك لأنك متعود على بنات ما. صغرة في, في الأنصار. وفي رواية أخرى قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم تتسلك الأمور. يعني مثال الحين لما يكون واحد بياكل رز ناشف، بعدين يضع عليه إدام. إدام. الإدام ما هو الإدام؟ المارج إذاً إما خضار ولا مرق أو لبن أو كذا. ثم يأكله يتسلك أكثر صح خبز يابس معك فلما تضع في الإدام يلين وتأكله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول انت أنت لما تنظر إليها هذا مثل الإدام لحياتكم يسلك الحياة بينكم يؤدم يعني يؤدم بينكما وكذلك حس النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على التعامل الحسن بين الزوجين وقال عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي اي امراه طاعت زوجها وصلت خمسه وحصلت فرجع خيلها ادخلي الجنه من اي ابوابها شيء فلما تاتي لحديث تقول, تقول للزوج انظر اليها قبل تتزوجها وعاملها معامله حسنه وتلطف معها و والى اخره هذا يدلك ان الشريعه اصلا تمنعك قدر المستطاع من وقوع الطلاق بقي معي كلام عن الطلاق عند اليهود والنصارى بقي معي كلام عن المراه اذا طلقت هل معنى ذلك انها انتهت حياتها بقي معي أيضا كلام هل الأفضل وال والأحسن لك في الحياة الزوجية تتزوج مطلقة ولا مطلقة؟ هذا أيضا بعضيكم فائدة يمكن يرزقكم الله زواج قريب كريم الله يارب <تصفيق> <رب يحلق تصفيق> يرزقكم <تصفيق> <تصفيق> خير أسأل الله أن نكون إن شاء الله تعالى وصلنا رسالة أي ولا حبة الله أن يجمع شملنا جميعا يجمع شمل الأزواج بزوجاتهم وما جئنا ندعو إلى طلاق لكن أسأل الله تعالى أن يسدد الجميع إلى كل خير جعلنا وياكم مباركين إلى اللقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ناسافر مستنكرون بديننا في قبره ظاهرون ان الجميع مسافرون مسافرون مسافرون